بسم الله الصلاة والسلام والرسول على الله عليه وسلم وبعد يقول الشيخ ابن عسلمين عليه رحمة الله الحقيقة والمجلس قال وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجلس طبعا نحن عرفنا قبل تقسيم الكلام من حيث الكلمة المفردة وينقسم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وعرفنا دلالة كل, دلالة كل وتكلمنا على انقسام الكلام من حيث إن كان وصفه للصدق والكذب إلى خبر وإنشاء وعرفنا دلالة كله نارده بتكلم على تقسيم ثالث من تقسيمات الكلام وهو انقسام الكلام من حيث الاستعمال فيما وضع له يعني هل الكلام مستعمل فيما وضع له أو استعمل في غير ما وضع له وهو في هذه الحالة ينقسم إلى قسمين إلى حقيقة وإلى مجهس بإذن الكلام ينقسم الآن إلى حقيقة وإلى مجاز من حيث استعمال الكلام أو استعمال اللفظ فيما وضع له. يقول الشيخ علي رحمه الله: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أو مثل أسد للحيوان المفترس. طيب إذا يقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما إيه؟ فيما وضع له، فقولنا اللفظ هيخرج يا مشايخ، يخرج الإشارة ويخرج الكتاب ويخرج الحكم. اللفظ المستعمل يخرج المهملة كديز مقلوب زيد فزيد اسم رجل وديز اللي هو يعني مقلوب زيد هذا لا استعمله وهذا لفظ مهمل لا يستعمل فالألفظ المهملة يخرج إبا كلامنا على المستعمل وقول فيما وضع له يخرج المجاز لأنه استعمل في غير ما وضع له يقول مثل أسد للحيوان المفترس فأصل كلمة أسد في اللغة موضوع لليل الحيوان مفترس لذلك لما تقول رأيت أسد إلا أول ما يخطر بذهنك حيوان مفترس تقول جاء أسد أول ما يخطر في زينك حيوان مفترس ونحو ذلك خلاص كيبا الشيخ يبدا الأصل إن لغز مستعمل فيما, فيما وضع عليه فده اللي هي الحقيقة وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية يبا دي اقسام الحقيقة يبا بعد ما عرفنا تعريف الحقيقة انتقل الى اقسام الحقيقة فقال الحقيقة كم قسم يا مشايخ؟ ثلاثة اقسام لغوية وشرعية وعرفية القسم الاول الحقيقة اللغوية يقول هي اللفظ المستعمل في ما وضع له في اللغة طبعا مر بنا طبعا شرح التعريف قبل بس يزيد عليه كلمة في اللغة فيخرج اللفظ المستعمل في ما وضع له في الشرع أو في العرب يبقى ده المقصود دي إن هو الوضع اللغوي يعني الشيء المستعمل في اللغة يبقى هنا اللغة هي اللي مش هاي هي ويقول مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة يبقى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء ولكن في الشرع لا معنى اخر يبقى لما يتكلم عند اهل اللغه فتحمل عليها مشايخ على على معنى على معنى الدعاء طيب يقول والحقيقه الشرعيه بالقسم الثاني هي اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع وطبعا لما نقول في الشرع هيخرج موضع له في اللغة او في العرض مثال ذلك أيضا الصلاه فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال أو التعبد لعز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم خلاص كما شايف يقول فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك لو جاي واحد من الناس وقال والله يعني الله عزوجل قال أقيم الصلاة ما ينفعش يقول لك وأقيم الصلاة معناها أقيم الدعاء لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء ودنا داخل يقول لك الله أكبر ويضع يدي ويصلي يده نحو ذلك وهذا يقول لك أتينا في الصلاة المعروفة هذا كلام يعني خطأ صح لأن معناه في دعاء فين في اللغة مش في الشرع فلما تقرأ كتاب لغة وتجد استعمال الصلاة يمكن يقبل كلامه لأن هذا عند أهل اللغة لكن لما تجده في القرآن أو في السنة استعمال الشرع فلذلك لا تحمل على المعنى اللغة وإنما تحمل عليها مشايخ على المعنى الشرعي إنما تحمل على المعنى الشرعي فالمعنى الشرعي اللي هي العبادة المعروفة لذلك أقيموا الصلاة العبادة اللي متعارف عليها اللي هي الصلاة على صفة معينة خلاص كذا ما والحقيقة العرفية يقول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف وطبعا قولنا في ما وضع له في العرف هيخرج ما وضع له في اللغة أو ما وضع له في الشرع والعرف سواء يعني اللي تعرف عليه ناس مع... يعني عن مين اللي هو المعنى العرفي او المعنى الاصطلاحي يعني على حسب هذا او ذاك فمثلا الفاعل في اللغة هو كل من قام بالحدث او بالفعل لذلك المبتدا يسمى في اللغة فاعل مش في النحو في اللغة لماذا لانه الذي قام بالفعل لما تقول زيد قائم من اللي فعل الثامنه مشيت زيد يبقى زيد من حيث اللغة فاعل يعني من حيث المعنى فاعل هو الذي قام بفعل القيام خلاص فإبدا معنى لغوي عندك إن هو, إن هو الآن إيه يبقى هو يصار عندك معنى لغوي الآن إن هو آه يعني آه أنه الذي قام بإيقاع الفعل أو بإحداث الفعل ولما تقول مثلا قام زيد فتقول برضو زيد فاعل سواء لغة أو اصطلاحا يبقى المعنى اللغوي هيبقى عندك عام لكن المعنى الاصطلاحي هو المعنى العرفي يبقى اللي تعرف عليه أهل النحو تعرفوا على أن زيد قائم زيد يسمى مفتدأ وان كان في المعنى فاعل وتعرفوا على أن الفاعل عنده هو الاسم الإيه؟ الذي جاء مرفوعا بعد فعل يبقى, يبقى لابد أن يصبقوا فعله فلذلك قام زيد يقول لك آه ده فاعل لأنه سبق بفعله هو اسم مرفوع لكن زيد قائم يقول لك آه ده في المعنى أنه فاعل لكن في الاصطلاح عندنا ليس بايه ليس بفاعل فده اسمه معنى اصطلاح فما ينفعش واحد يجي مثلا في النحو يجي يعرف زيد قيم قايل يقول لك زيد فاعل مرفوع بالضم نقول له ليه يقول لك استنى مش زيد ده هو اللي قام بالفعل الله ده في اللغة بس انا مش تكلم في اللغة انا هنا فين في الاصطلاح في النحو فده عرف ناس معينين فتعامل على ما تعرف عليها هؤلاء ايه الناس هذه كلمه ايه كلمه عرفيه مثلا كلمه الخبر كلمه الخبر في اللغه تعني وكل كلام يمكن وصفه بالصدق أو الكذب صح كده تمام؟ وعند مسألة المحدثين كلمة القبر قد تأتي عندهم بما نسب بيل النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب للنبي والصحابة على تفرقتهم يعني تمام؟ يبقى المهم ما بيجعلوش كل خبر لكن يجعرو خبر منسوب لطائفة معينة أيا كانت سواء النبي بس صلى الله عليه وسلم أو الصحابة بس أو غيرهم. صح كده تمام ويمكن تلاقي كلمه الخبر استعمال عرفي يعني لو جاء مثلا مع عندكم مثلا في البلد هناك قال له روح هات خبر فلان يعني هات خبر فلان <تصفيق> مش هيروح يجيب لك أخبار طبعا ولا خلص عليه فيجيب لك خبر يعني صح كده يبقى صار كلمه خبر لها معنى في اللغة ولها معنى في العرف ولا معنى في الايه في الاصطلاح فانا بالتالي لما يقول لك روح هات لي خبر واقول له انت عايز قال معنى في ثلاث عشان تبان انت ايه محدده هذا الايه هذا المعنى خلاص كده مش نتابع جيدا إذا إذن الكلام قد يكون له حقيقة في اللغة وقد يكون له حقيقة في الشرع وقد يكون له حقيقة في في الإصطلاح او في العرف الذي تعرف عليه الناس تمام؟ فاستعمال الكلام في موضوع على أن يحمل على الإصطلاح كل طائفة. فإن كان في اللغة يبقى على موضوع لا في اللغة. في الشرع يبقى على موضوع لا في في الشرع. في العرف الذي تعرف عليه أو في الإصطلاح يبقى على ما ما تعرف عليه في الإصطلاح. مثال مثلاً كلمة الفرق. في اللغة تعني مطلق الفهم أو دقة الفهم عند بعضهم صح كده لكن الفقه على الصلاح الأصليين والصلاح الفقهاء يعني دي تبدي مسألة تانية يقول لك يقول لك العلم أو معرفة الأحكام اللي شرعية عمليا مكتسبة بهذه اللتة التفصيلية بهذه اللتة خلاص كده يبقى خصاب صلاحي معين أو بمعنى معين وهكذا فلذلك أنت هتلاقي الكلمة لها أكثر من استعمال فأحنا لما نقول في موضوعة له فين؟ نقول لو عند أهل اللغة لو إحنا بنتكلم في كتاب لغة في موضوع لمن عند أهل اللغة يعتبر الصلاح اللغوي ولو بتكلم بلسان الشرع يعني في الكتاب والسنة بفي موضوع لو فين في الصلاح الشرع في الكتاب والسنة ولو أتكلم بلسان النحويين ااا أو لسان يعني طائفة معينة من أهل العرف يعني ب بفي موضوع لو عند أهل العرف سواء كانوا حاوين أو فقهاء أو أصوليين أو غيرهم. خلاص يا مشيخ، يبقى الكلمة قد يكون لها أكثر من استعمال بحسب ما وضعت له عند كل موطن من أزل موطن. يبقى إذا صار عندنا أن الكلمة قد يكون لها حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة إيه، سلحية، عرفي. ومش شرط إن كل كلمة بلت ثلاث حقائق. يعني ممكن يبلح حققتين بس، ممكن الكلمة لها حقيقة واحدة. لكن هذا من نتكلم على عموم يا مشيخ، على عهوم الكلام، على عموم الكلام على عموم الكلام الشيخ طبعا يضرب مثال يقول مثال ذلك الدابه فان حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام اهل العرف كلمه الدبه في اللغه كل ما يدب على الأرض أي حاجه بتدب على الأرض تسمى دابه سواء كانت بتزحف يعني الزواحف كلها تسمى دواب سواء كانت لها اقدام تسير عليها اثنين ثلاثة أربعة حتى لو وصلت لاربعه واربعين برضه تسمى دابه لكن في عرف الناس ان صارت الدابه تطلق على ذوات الاربع مما يحمل عليه يعني مش كل زوات الأربع كمان يعني مما يحمل عليه فقط يعني كالبغال أو الحمير أو القيل أو نحوها يعني ده صار إيه المتعارف عليه في كلمة الدابه عندها طيب فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام ايه فائدة معرفة هذا التقسيم إذن عرفنا الأول تعريف الحقيقة أقسام الحقيقة فائدة تقسيم الحقيقة إلى أقسام ثلاثة يقول الشيخ عليه رحمة الله الفائدة أن نحمل كل لوز على معناه الحقيقي في موضع استعمال، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة الليام على الحقيقة العرفية. خلص يعني مثلاً. لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور يبقى كذا هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الوضوء للدعاء ويقول لك استنى الصلاة في اللغة بمعنى, إيه؟ بمعنى الدعاء والنبي لما قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور فيشمل الصلاة اللي هي اللي بمعنى الدعاء ويشمل الصلاة اللي يتعبد بأفعال مخصوصة للعبادة ينفع لما ينفعش قل له هذا الاستدلال خاطئ لماذا؟ لأن الصلاه في عرف اللغة تحمل على ماذا مشايخ ما على التعبد على الدعاء واما في عرف الشرع فتحمل على ماذا على العبادة العباده فبالتالي المتكلم بهذا الان هو النبي صلى الله عليه وسلم فتحمل على لسان الشرع لا لسان الايه مشايخ لا لسان اللغة خلاص كده مشايخ تمام يبقى اذا ما جاء في الشرع المقدم في الحقيقة الايه الشرعي لا يصرف عنها إلا بدليل تنتبه لهذا طيب لو جاء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم الآية ديت جاءت فين في اللغة أو في الشارع وصلي عليه جاءت في اللغة ولا في الشارع في, في, اللغة ولا في الشارع في الشرع. صح كده يبقى أصل في كلمة الصلاة اللي هي لإيه التعبد اللي هي الصلاة المعروف لكن هل المعنى ده مراد هنا مش مراد مش مراد لها مشاية لأن هناك دليل منع، إيه الدليل اللي منع الحديث عبد الله بن أبي أوفى. قال كان إذا جاء قوم بصدقاتهم أخذ منهم قال الله مصلي على ألف فلان فبين إن المقصود بالصلاة إيه الدعاء. يبقى أول حد عبد الله بن أبي أوفى لكنا حملناها على ماذا؟ على الصلاة المعروفة على العبادة المعروفة صح كده؟ يبقى اللي منعنا من القول أن العبادة المعروفة إيه هي؟ حديث عبد الله بن أبي أوفى يبقى إيه ده إذا إن الله هنا يحمل على الحقوق الشرعية لا يصرف على إلا بدليل. فلو جاي الدليل يصرف الصرف ده عند بعض اهل العلم يسميه مجاز يقول لك ان هنا الصلاه استعملت فيه مجازيا اللي هي في المعنى الايه في المعنى اللغه ومش في المعنى الشرعي يبقى لم تحمل على الحقيقه الشرعيه خلاص كده يا مشايخ لانه عبر بالصلاه واراد الدعاء عبر بالصلاه واراد الدعاء والدليل الصارف اللي هو حديث عبد الله بن ابي او ليه القرينه خلاص كده يا مشايخ ويبقى ديت عندك طيب يا مشيخ ولو جاء مثلا عندك مثال لو ان رجل مثلا اوصى بشاة بعد موته تزبح وتوزع بين الفقراء اوصى بشاة والرجل الورثه كانوا بخلا وبعدين بيعرفوا لغة عربي فقال لك ايه قال لك والله اش في اللغة تطلق على, على الماعز وعلى الضاء فبدل ما روح أجيب بقى أي حاجة من الضاء نبقى أتعدلها الألف والأفتاع روح أشوف حتة معزة كده في إنت حلال تعمل لها مية ولا متين جنيه ولا أفتاع ونجيبها ونتبعها وخلاص بحنا كده وفينا بالوسيط من حيث المعنى اللغوي قل لك أنا أحمل لفظة الحقيقة اللغة نقول له لا لا استعمال يا ما شايف استعمال في حقيقة عرفية نقول له آه العرف اللي يسيل في بلدكم على معنى الشيء يط فقالوا الله العرفي اللي ماشي في بلدنا على معنى الشان هو بيطلق على الضأن نقول له خلاص ما ينفعش تذبح من, من الماعز فكانه عبر بالشالك انه لا يجوز حملها على الماعز لان ده يحمل على المعنى العرفي الذي تعرف عليه قوم هذا, قوم هذا الرجل خلاص كده يا شيخ طيب لو مثلا يقول لو جاء رجل في وصيه وكتب أوصيت بمالي مثلا او يعني في بلاش الوصيه نقول في وقت عشان الوصيه مش هينفع لان الوصيه لوارس لا يجوز لكن لا لاقول وقفت مالي على اولادي تمام على الاولاد مثلا من ابنائي مثلا وطبعا خد بالك الولد في اللغه يطلق على الذكر ويطلق على الانثى لكن في عرف الناس يطلق عليه على الذكر فقط يبقى نقول في هذه الحاله لا يحمل على الذكر ولا الانثى انما يحمل عليها مشايخ يحمل على ما يحملش على الذكر والانثى يحمل على الذكر فقط يبقى الاناس ليس لهم في هذا الوقت وانما الوقف يصيب خاص بمين بالرجال بنان عليه بنان على العرب طيب لو واحد مثلا اوصى ان يوزع عنه لحما بعد موت وطبعا برضو زي ما احنا عارفين الورصه برضو يعني ايه جمطه معين شويه فالو والله اللحمه دلوقتي اللحم غالي ومش عارفه كده فاحنا بدل اللحم حاجة في الاثنين ايه ما نجيب سمك ايه نجيب ثراء فانت ايه رايكم إيه اللغه اللحم يطلق على السمك وعلى الفراخ وعلى اللحم معه ويطلق على هذا وهذا وهذا طيب خلاص كده يبقى خلاص احملها على المعنى لو هو ما يحمل على اللغة. متعرف عليه أن اللحم لا يراد به الا ولا السمك في اللغة عليه وإنما به لحم كده اذا يحمل يبقى فوائد عندك انت الكلام عليها حتى لا يصرف الكلام عن عن الظاهر. نخرج هنا بمجموعة فوائد مش عارف. أول فائدة <تصفيق> اكتبوا الأصل أن يحمل الكلام على حقيقة عند المتكلم به. بدل قاعدة البول. أن يحمل الكلام على حقيقة عند المتكلم به. فإن كان من أهل اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية. من أهل الشر يحمل على الحقيقة الشرعية كلام عرفي يحمل على الحقيقة العرفية طيب قاعدة ثانية أن الأصل فيما جاء في الشريعة أن يحمل على الحقيقة الشرعية ولا يصرف عنها إلى المعنى اللغوي أو العرفي إلا بدليل الاصل فيما جاء في الشرع ان يحمل على المعنى الشرعي او على الحقيقه الشرعيه ولا يصرف عنها الى المعنى اللغوي او العرفي الا بدليل يبقى المعنى الشرعي ده المقدم في الشرع احنا الان بنتكلم بقى فين في الشرع قاعده اللي إذا اذا جاء الشيء في الشرع ولم يكن له معنى شرعي ولم يكن له حقيقه شرعيه فالأصل أن يحمل على الحقيقة اللغوية يبقى ملوش معنى شرعي يحمل على المعنى ليه؟ اللغوي يبقى المعنى الشرعي أولا يليه المعنى اللغوي ولا يصرف عنه إلى المعنى العرفي إلا بدليل القاعدة التي تليه إذا جاء الشيء في اللغة إذا جاء شيء في الشرع ولم تكن له حقيقة شرعية أو لغوية فيحمل على الحقيقة العرفية ما استعجدش فيحمل على الحقيقة العرفية واذي ما يعبر عنها بعضهم بأن كل ما جاء في الشريعة ولم يحد. بحد في الشرع أو في اللغة فالأصل أن يحمل على العرف وطبعا اختلفوا في المقصود بالعرف هل العرف المقارن للخطاب اللي هو في زمان النبي أم العرف المنفصل اللي هو في كل زمان على حدها والحقيقة أن هذه المسألة يعني فيها تفصيل يعني يعني منها ما يحمل على العرف المقارن ومنا ما يحمل على العرف المنفصل وفي كل زمان على حدا يعني فمش محل تفصيل الآن هيجي ده إن شاء الله في دليل مستقل إن شاء الله يعني. نقول العبرة بالقراء والمرجحات يعني هذه خلاصة عندي فازل بابن مالوش إيه يعني الضابط فيه أنه لا يحمل على العرف المقارن دائما ولا على العرف المنفصل دائما وإنما العب فيه القرائن والإيه والمرجحات على ما سياتي تفسيره بإذن الله خلاص يوم شايف فهو مجموعة قواعد يعني فراجنا بها في هذا البن ننتقل بعض الحقيقة إلى القسم الثاني وهو المجاز يقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع. يبقى خد بالك اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فكلمة اللفظ تخرج يا مشايخ الإشارة والكتابة ونحوها والمستعمل تخرج المهم وقوله في غير ما وضع له يخرج الحقيقة لأنها تستعمل في ما وضعته. خلاص كده. يقول مثل أسد للرجل الشجاع. فكلمة أسد الاصل في الوضع كما يقول انها للايه الحيوان المفترس فلما تقول مثلا جاء اسد يتكلم او تكلم اسد فطبعا هيصعب انك تقول حيوان مفترس لان من المعروف ان الحيوان المفترس لا يتكلم فتقول هذه قرين في الخطاب تدل على ان المراد ايه رجل شجاع او نهزه خلاص يبقى إذن ده المجاز اللفظ المستعمل في غير ماي في غير ماوضع له. يقول فقرة يقول ولا يجوز حمل اللفظ على مجاز إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان بالقريمة علم البيان يا مشائخ اللي هو علم البلاغة وده من بدف تسمية الكل بجزء أو الشيء بجزء منه يعني لأن البلاغة تشمل علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع وبعضهم يجعل لها مقدمة يقول عنها الفصح خلاص يا مشايخ فهما يعبرون عنها بعلم البلاغ لأنه من أهم العلوم اللي فيها لأنه أخصبها وهو بيتكلم عن دلائلها وكذا من أخصب العلوم اللي موجودة فيها فمن باب أهمياته صار يعبر عن العلم كله علم البلاغة بعلم يا مشايخ بعلم البيان ولذلك تجد بعضهم يقول التفسير البياني لآيات القرآن يعني التفسير البياني يعني تفسير بلاغي تمام ويقول هذا أسلوب من الاساليب البيانيه يعني اسلوب من الاساليب البيانيه يعني البلاغيه وهكذا فعلم البيان في الغالب يطلق في اصطلاحهم او في استعمالهم على المراد به البلاغ المهم الان هو يجرنا لمساله اللي هي إيه؟ شروط صحة المجاز متى يكون المجاز صحيحا يعني بعد ما عرفنا ما هو المجاز انتقل لشروط صحة المجاز نقول للمجاز شرطين حتى يكون صحيح أو شرطان شرطان الشرط الاول وجود القرين وهي الدليل الصحيح الذي يمنع اراده الحقيقه يبقى دي معنى كلمه قرينه دليل صحيح وطبعا لما قل دليل صحيح هيخرج الدليل لايه الضعيف خلاص فالدليل الضعيف لا يعتبر دليل صحيح يمنع من إرادة ماذا يا مشايخ؟ يمنع من إرادة الحقيقة فمثلا لما ذكرنا الآيال ذكرناها منذ قليل مثلا قول الله عز وجل مثلا إيه وصل عليه قلنا ان هنا صرفت من إرادة الحقيقة للصلاة الشرعية للمعنى المجازي اللي هو يا مشايخ الدعاء لماذا؟ قلنا لوجود دليل صحيح اللي اللي القرينه الصارفه ايه هي القرينه يا مشايخ؟ ليه حديث عبد الله ابن أبي أوفا والحديث في الصحيحين يعني بحديث صحيح ودليل صحيح يصرف صديقي صح كده يبقى صح به تمام أو لما قلت لك مثلا تكلم أسد قلت فيه قرينة وقرينة صحيحة لأن الكلام جاء لأن يعني الجملة جاء فيها صيغة أو قرينة تدل على أنه ليس مراد الحيوان المفترس هو الكلام فهو من خصائص الإنسان فالحيوان لا يتكلم صح كده يبقى ده خاص بمين خاص بالإنسان والكلمة أسد مجاز عن الرجل الشجاع يبقى كلمه اسد مجاز عن الرجل اللي الشجاع والقرينة ايه لفظه يتكلم يبقى ريد القرينه الصحيحه لكن لما ياتي مثلا يقول مثلا ويبقى وجه ربك زل الجلال والإكرام يقول لك الواجه الوجه هنا يعني يراد به ايه الثواب يبقى ثواب ربك ويقول لك هذا ايه الوجه مجاز واريد به الثواب يقول طيب ايه بقى القرينه او الدليل الصحيح الذي يمنع هنا او يصرف فيقول لك يا اخي تنزيه الجلال على عن مشابهه المخلوقات نقوله طيب مشابهة المخلوقات عند مين عندك يعني هل إثبات الوجه عندك يلزم منه مشابهة لا يلزم منه عند غيرك فإذا هذا الكلام في الحقيقة يصير كلام باطل لأن الدليل هنا ليس دليل صحيح بل دليل باطل لأن الوجه وصف في الآية بإيه ما شيخ بأنه زي جلال والإكرام لذلك يقول إيه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صح كده فالوجه هنا هو المرفوع وصفة المرفوع مرفوعة لذلك ذو صفة لوجه وليس صفة لربه وطبعا معنى أن الوجه يوصف بأنه زوج جلال يعني إجلال وإكرام وإنبعث منه بهاء ونعوذ ذلك بدأ حقيقي ففي الآية ما يبطل كلامه هذا الكلام التأويل تاويل, إيه؟ تأويل باطل الحقيقة ولذلك أغلب من أول يقول لك الرحمن على العرش استوى يقول لك استوى بمعنى استولى وليس معناها أنه استوى ويقول لك إذ دليل يقول لك أنت بسمعش قول الرجل العربي يقول لك استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي واستوى بمعنى بمعنى استولى قل كل هذا الكلام باطل فهذه لا تصلح قرينه لدفع كلام لغوي قال ادفع كلام شرعي صح يعني هذه لا تصلح قرينه لدفع كلام ايه شرعي ايه, إيه القرينه فيه وبعدين هذا زمنها ودوازب باطله لأن البشر لما استولى على العراق استولى عليه من غيره فلم يكن له حق ابتداء فهل كان الامر ليس حقا لله ابتداء ثم استولى عليه من غيره ده كلام باطل صح كده يبقى هذا تاويل باطل لا يقبل صح كده يبقى إذن ليس كل مجاز مقبول شرط المجاز الشرط الأول أن توجد قرنا يعني قرنا عن دليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة طب لو وجد دليل صحيح لكنه لا يمنع من إرادة الحقيقة يبقى حقيقة مراد صح كده يبقى مش نقتله يبقى نفشل واقيم الصلاة ده دليل صحيح وحديث عبد الله بن بأوفة دليل صحيح اتنين صحح لكن هل حديث عبد الله بن بأوفة يمنع من إقامة من إرادة الحقيقة في قوله واقيم الصلاة ما يمنعش صح كده؟ يبقى ما كفش لبدالين صحيح. يبقى الشرط الأول دليل صحيح. الشرط الثاني أن يمنع من إرادة الإيه الحقيقة. فلو كان دليل ضعيف لا يقبل. وإن كان دليل صحيح لا يمنع من إرادة الحقيقة يبقى برضو لا يؤثر. خلاص كده؟ يبقى شرط المجاز الشرط الأول وجود قرينة يعني وجود قرينة مشايل. دليل إيه؟ صحيح يمنع من إرادة الإيه الحقيقة. ده الشرط الأول من إرادة الحقيقة. الشرط الثاني يشترط وجود علاقة. وهي الارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي اللي بيسموها في علم البيان علاقه او علم اللغه البلاغه علاق. علاق يعني علاقه ويعني علاقه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فمثلا الصلاه معناها الحقيقي العبادة ومعناها المجازي اللي هي اللي هي الدعاء في طبعا ارتباط ما بينهم لان الارتباط هنا ايه جزء من ده صح كده يبقى في ارتباط في المعنى ربما هذا الشرح لكن مثلا اليد والقوة ماهي الارتباط بين اليد والقوة عندما من أول اليد بالقوة؟ ليس الارتباط لأن القوة بتبقى في اليد وفي الرجل وفي الساق وفي كل شيء صح كده؟ إذا ليس هناك ارتباط بين المعني إذا لم ينفعش أجيب كده أي معنى وخلاص يعني لم ينفعش مثلا ده مثلا دمي اقول لك والله المايك ده انا هسميه كمبيوتر اقول لك ليه يعني أقول لك كده مزاجي اك انا سميه كمبيوتر وخلاص ومش عايز اسمه مزاجي لازم يبقى في ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى والمعنى المجازي او تيجي مثلا تروح لراجل تقول له والله انا ايه انا جاي اشتري منك مثلا بتاع جهاز تليفون مثلا فتيني داخل جوه وتني جايب لك مثلا جهاز تسجيل اقول لك اتفضل. نقول له ليه كده ايه ده نقول لك والله انت مش طلبت جهاز التليفون يقول له اه اتفضل جهاز التليفون اهو يقول له لا احنا التليفون عندنا بي... بيسمعوا منه وبيتكلموا فيه يقول لا لا عندكم انما انا حملتها على المعنى المجازي ان التليفون عندنا يطلق على جهاز التسجيل تسجل فيه صوتك وتسمع منه لكن ما تتكلمش خالص كده لا كده أكيد طبعاً هيتخانقوا الناس دي دي مشكلة مشكلتهم لان مفيش ارتباط بين اللي هي بين خالص, ما بيش خالص. أي واحد بيتكلم هندي بيتكلم مصري ما لكن شرط الصارب إب فيه مشيئة ارتباط بين كلا المعنى إب في ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إب مش أي كلمة ينفع أن أنا أقولها مجاز في اللغة لازم يب في ارتباط إب أجيب ارتباط إب لما تجي مثلا الصفات أو الوجه أقولك الوجه السبب أقولك إيه الرابط بين الأسنان لازم تجيب ارتباط ولازم تجيب ايه؟ تجيب قريبة اللي هي الدليل الصار إب إذن شرط صحة المجاز الشرط الأول وجودة مشيئة قريبة يعني قريبة ده صحيح يمنع الشرط الثاني وجود علاقة يعني ايه علاقة ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يبقى دي شروط صحة المجاز حتى في علم البلاغة لأن هذا المبحث احنا الموضوع في الوصول هنا مأخوذ من البلاغة نصا يبقى, يبقى حتى تأويل الصفات عند البلاغيين تأويل بطل على الشروط النموضاء لأنه لا وجود للقرينه ولا وجود للملق فهذا حتى التاويل عندهم تأويل بطل طيب. طيب المهم كذا مشاهد إب إذا عرفنا الشروط الآن صحة إيه المجاز انتقل بعد ذلك لأنواع المجاز وأنواع المجاز بتفرق بحسب أنواع العلاقات خلاص هي مشاهد مش إحنا قلنا العلاقة اللي الارتباط بين المعنى فأنواع الارتباط بين المعنى هي ذي اللي بتنه هي ذي اللي بتفرق في أنواع إيه المجاز إب الدليل الصارف ما لوش علاقة المجاز لكن أنواع المجاز بنال على أنواع إيه العلاقة القسم الأول الاستعارة القسم الأول من المجاز إيه الاستعارة وهو ما كانت علاقته المشابهه يبقى كل مجاز علاقته المشابهه يسمى يا يسمى استعاره استلاحة. كل مجاز علاقته المشابهه يسمى استعاره فانت لما تقول مثلا تقول مثلا رايت اسدا يتكلم فتقول اسد مجاز عن الرجل الشجاع وهذا المجاز يسمى استعاره لأن العلاقة المشابهه لان ايه علاقه زيد بالأسد ايه العلاقه الشجاع يعني ايه؟ المشابهين هو شباهه المشابهة في صفته صح؟ ان صفة الشجاع عنده الأثر وهي موجودة في زيد فيتشابه كلاهما في الصفة يبقى العلاقة بين الاثنين ايه؟ التشابه في الصفة في صفة ايه الشجاع فكل مجاز علاقته المشابه يسمى ايه مشاهد وسمى ايه؟ وسمى استعاد أزدكم برضو فإذا هنا بلاغية ان المجاز أصلا عبارة عن ايه مشاهد عبارة عن تشبيه حذف منه ركنين واداته اه مش تشبيه عندكم يا شيخ عبارة عن إيه عباره عن اركان التشبيه عبارة عن ايه مشايخ مشبه ده الركن الاول مشبه به الركن الثاني وجه الشبه اللي هي الايه العلاقه الجامعه ده الثالث واللي هي مشايخ والاداه التشبيه صح كده بصار عندك اربعه اشياء فاصل الكلام ده تقول ايه زيد كالاسد شجاعه يبقى ده اسلوب تشبيه مكتمل الاركان صح كده يا مشايخ زيد كالاسد شجاعته زيد ده مشبه والاسد مشبه به والكاف اداه تشبيه وشجاعته ده وجه وجه الشبه صح كده المجاز بعمل ايه بحذف ده كله وبخلي بس المشبه بحذف المشبه بحذف اداه الشبه بحذف وجه الشبه فضل مين المشبه به المشبه به عندك في الجمله ايه كلمه ايه اسد صح كده؟ عشان بقول زيد كالاسد شجاعه احذف المشبه تهذف كلمه مين؟ زيد زيد احذف اداه الشبه تحذف الايه؟ الكاف احذف وايه الشبه تحذف الايه؟ هي؟ هيفضل عندك كلمة ماذا؟ أسد حطها في جمله تقول ايه؟ رايت اسدا بس هيبقى لكن لازم تكمل تقول تكلم أسد او رايت اسدا يتكلم فكاني ده كلمه اسد عباره عن اسلوب تشبيه بس حذف منه إيه؟ منه المشبه والوجه وجه الشبه واداه التشبيه خلاص كده ها طلع كده يا مشايخ فده بنسميه استعاره لأننا كأننا كاننا صفة الأسد الاسد للرجل الشجاع أو استعارنا اسم الأسد للرجل اللي وطبعاً وطبعا مش محل بقى تفصيل انواع الاستعاره زي كانت ضمنيه او تمثيليه او نحويه خلاص كده يا يبقى المهم إن ده إيه إن ده عبارة عن آآ آآ يعني إيه استعارة كل مجاز علاقته المشابه يبدأ يا ما شايف يبدأ يسمى استعارة تمام تقول رأيت بحرا في الكرم يبدأ ده إسمه يا ما ده ده استعارة لأن أنت عبرت بالبحر وأردت الرجل السخي الكريم والعلاقة بينهم يا ما شايف العلاقة بينهم إيه المشابهة العلاقة بينهم المشابهة اللي هو ايه مشابهة الرجل للبحر في, الإيه؟ في الساعة في الساعة والامتلاء والكرم ونحن ساعة طيب <تصفيق> انتبهوا كاما شايف القسم الثاني في المجاز يبقى الاول الاستعارة الثاني المجاز المرسل وهو ما كان التجوز في الكلمات وعلاقته غير المشابهة إبا أصغالكم بعبارة تانية أقول كل مجاز علاقته غير المشابهه والتجوز في الكلمات وطبعا خلاص المفروض ناس قصوليين فاهمه دلوقتي أو بلغيين برضه فاهمين معنى كلمة علاقة يعني المعنى الجامع يعني المعنى الجامع غير الإيه غير المشابه والتجاوز موجود فين؟, في فين يا مشايف في الكلمات موجود التجاوز موجود في الكلمات مثل مثلا ما تقول ايه عيشه الراضيه انت بتقول عيشه راضيه طيب انتبه يا مشايف هل العيشه ترضى ولا يرضى عنها يبقى كان الكلاء المقصود مش عيشه راضيه لكن عيشه مرضيه صح كده يبقى المجاز فين في كلمه في كلمه راضيه اننا عبرنا عبرنا بكلمه راضيه واردنا مرضينا عبرنا بكلمه راضيه واردنا هي مشايخ واردنا مرضيه والعلاقه ايه العلاقه يقول ان هي الايه المحليه انك بتعيش في هذه الريشه صح يبقى هنا العلاقه المشابهه ولا غير المشابهه غير المشابهه بدأ اسمه ايه مجاز مرسل ليه لان في شرطين الشرط الاول علاقه غير مشابه الشرط الثاني تجاوز فين في الكلمة يبقى تجاوزنا في الكلمه خلاص كده مش شايف طيب لما تقول فاسال القريه هل معنى كده ان انا هروح اسال الباب واسال الجدار واسال الشباك واسال الطوب واسال الخيمه واسال البناء والأرض وكده ولا اسال الناس صح كده يبقى كان الاصل واسال اهل القريه يقول لك اه ده مجاز المجاز فين انه عبر بالقريه واراد اهلها يبقى ده يقول لك مجاز بالحزم عبر بالقريه واراد ايه واراد اهلها يبقى كلمه القريه مجاز عن الاهل طب والعلاقه ايه يقول لك العلاقه المحليه ان الناس دولت عايشين في قلب منه صح كده طيب لما تقول مثلا نهر جار هل معنى كده ان النهر طلع يجري وانت بتجري وراه ها يعني النهر ده يطلق عليه الشيء اللي بيجري فيه مجرى الماء الشطين دول الشطين دول بيجروا كده يعني انت تب أنت عندكم مثلا في البلد هناك في مثلا تفضل تجري وراء سواج لغاية ما تجري القاهره مثلا هي بتجري مع نهر النيل ها هل معنى كان هو بيجري يبقى مش مقصود نهر يجري يبقى بعبر بجار واراد مجري فيه لأن النهر نفسه لا يجري وإنما الماء الذي يجري فيه صح كده طب والعناطة ايه يعني أقول لك برضو قال محلي أنه ده إن النهر محلي للإيه للماء مثلا أو يجي الرجل مثلا يقول لك رعينا المطر تعرف رعي الغنم يقول لك رعينا المطر طيب رعينا المطر يعني إيه يعني وكل الغنم مية ولا وكلها عشب وكل عشب بكلمة المطر مجاز وأراد بها العشب طيب العلاقة إيه السببية لأن المطر هو سبب إنبات العشب صح كده يبدأ إيه يبدأ اسم كل دي اسمها مجاز مرست لأن العلاقة غير المشابهة والمجاز في الكلمة يبدأ ده يسله مجاز ياما شايف مجاز ايه مجاز مرسل مجاز المرسل ليه كم شرط شرطين الشرط الاول العلاقة غير المشابهة الشرط الثاني التجاوز في الكلمات نفسها طيب جاي القسم الثالث في المجاز المجاز العقلي المجاز الايه العقل وهو كل مجاز لم تكن علاقته المشابهة يعني علاقته غير المشابهة يعني والتجوز فيه في الاسناد لا في الكلمات يبقى خذ بالك لما قل لك كل مجاز التجوز فيه في غير علاقته غير المشابهة يبقى احنا كده اخرجنا الاستعارة لان المجاز جاء بالمشابهة وأقول والمجاز فيه في الاسناد وليس في الكلمات اخرجنا المجاز المرسل لان المجاز المرسل مجازه في الكلمة نفسها مش في اسناد الكلمه ويجي لك البيان الان خد بالك مثلا لما أقول مثلا انبت المطر العشبه انبت المطر العشبه هل المطر هو اللي انبت العشب ولا الله عز وجل اللي انبت العشب الله عز وجل طب المجاز فين في كلمة المطر لا ده انا عايز كلمه المطر لان المطر سبب الإنبات في كلمة العشب لا المجاز فين في اسناد الانبات للمطر في حين ان الانبات حقيقته مسند لله يبقى الكلمات هنا مش مجاز الكلمات كلها حقيقة مراده كل كلمه في الثلاثه مراده كلمه ان مراده وكلمه المطر مراده وكلمه العشب مراده وانما المجاز فين في أثبت اسندت الانبات للمطر في حين أنه لله وإعلاقة المجاز يقول لك السببية لأن المطر هو السبب في إنبات العشرة لكن المنبت على الحقيقة هو الله عز وجل طيب لما قل مثلا بنى الأمير القصرة بنى الأمير القصر يبا الأمير ده راح جاب أدوات البناء ومش عارف ايه وقاعد يعمل حاجات لنفسه ويبني ويعمل وكده وهو اللي بنى الوحده ده تقريبا ممكن ما يكون شاكه اصلا هو بتبني ولا حط فيه صح؟ إمال إيه معنا الكلام؟ يقول لك هذا مجاز لأننا اسندنا البناء للأمير وأردنا أن الذين بنوهم مين يا مشايخ هم البناؤون بأمر الأمير يبقى المجاز ده علاقته السببيه المجاز فين؟ مش في كلمة الأمير ولا في كلمة البناء ولا في كلمة القصر وإنما المجاز في اسناد البناء لمين؟ للأمير في حين اللي بنى على الحقيقة هم من العمال والبناؤون ونحو ذلك لكن ليس أستاذنا الامير لأنه هو الذي أمر بهذا البناء أو بهذا الإنشاء يبقى التجوز فين يا مشايخ التجوز في الإسناد التجوز في الإسناد وليس في الإيه وليس في الكلمة يبقى إذاً ده يسمى مجازة يا مشايخ مجلس عقلي لأن التجوز فيه في الاسناد وليس في وليس في الكلمات فانتبه لهذه المعاني مشاكل طيب مثلا لما تقول جعلوا اصابعهم في اذانهم ها مشاكل جعلوا اصابعهم في اذانهم ها عبر بالكل وأراد البعض، ها؟ أحسنت دم جزموس؟ لأنه مرتش إنه هو يدخل صباع كله في ذنه، شم؟ لكنه يدخل إيه بعض من صباعه، يبقى العلاقة إيه؟ إن ده بعض من كل، والعلاقة غير المشابهة، فتلاوة المجاز علاقته غير المشابهة، يبقى نقول عبر بالأصبع وأراد بعضه، لم يرد الجميع. يبقى دم جزم في الكلمة، والعلاقة غير المشابهة، يبقى دم جزم إيه؟ مجاز مرسل. لا آخر ما في هذا المعنى يقول ومن المجاز المرسل التجاوز بالزيادة والتجاوز بالحز ويقول مثلوا للمجاز بالزيادة بقول ليس كمثله شيء فقالوا أن الكافزة إذا في المثل عن الله وده طبعا كلام مش دقيق يعني لأن ليس كمثله ليس كوصفه ومثال المجاز بالحز بقول واسأل القرية أي وسأل أهل القرية فحذفت أهل أهل مجازا وللمجاز أنواع كثيرة في علم البيان يقول وإنما ذكر طرف من الحقيقة المجاز يصلفق لأن لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز فاحتاج إلى معرفة كل منها وحكم والله أعلم طيب يبقى إذا دالنا من مباحث دلالات الألفاظ هنا لأن اللفظ قد يدل على مستوعم على دلالة على مستوعم لها وعلى ما استوعم في غير موضوع لها فإن كان في موضوع لها يبقى حقيقة وإن كان في غير موضوع لها يبقى, يبقى مجاز طيب يبقى القاعدة هنا وخذ القاعدة بعدها اللي هي نخرج منها دلالات اللفظ الأصل في اللفظ حقيقته ما لم يصرف صار يبدنتك ده يب تتعامل معه بالأصل لفظ الحقيقة ما لم يصرفه صار وهنا مسألة هل تقسيم الحقيقة لغوية وشرعية ونحوها لما يحمل على الحقيقة الكلام الشرعي يحمل الحقيقة اللغوية ده بسمم مجاز داخلى فبنأهل العلم بعضهم يجعل دا من باب حمل الحقائق على بعضه وبعضهم يجعله دا مجاز وداخلى في استطلاحي يعني. طيب الشيخ يقول تنبيل تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره وقال بعض بعضهم العلم رحمهم الله لا مجاز في القرآن وقال آخرون رحمهم الله لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبي قال أبو إسحاق السفريني رحمه الله من المتأخرين علم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وقد بين شيخ الإسلام بمتيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله أنه صلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أو تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب اللي هو قول شكسام تيمية وقول ابن القيم طيب مشاهد اكتب عندك مبحث جديد نقول مذاهب الناس في الحقيقة والمجاز المذهب الاول الأول وذا اللي هو مشاعر أكثر العصليين إثبات أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز سواء القرآن أو غيره يبقى كل كلام القرآن أو غيره ينقسم إلى حقيقة وإيه ومجاز وطبعاً إنتوا عرفتوا التقسيم عندما منقسم اللي هو مر بنعيم المذهب الثاني أن القرآن لا مجاز فيه يبقى القرآن ما فيوش مجاز واما اللغه ففيها حقيقه ومجاز وده مذهب الشيخ الشنقيطي عليه رحمه الله يعني هو لو رساله بيالفها اللي هي منع جواز المجاز في الشرع في المنزل المتعبد به للاعجاز وده مذهب الشنقيطي يرى ان في مجاز في اللغه لكن فيش مجاز في, في القران ودا خلاف ظاهر صنيع الشيخ هنا لأن ظاهر صنيع الشيخ ابن عسامين ينسب لشيخ الشنطيط القول الثالث اللي هو اللي جاي اللي هو يقول لا مجاز لاف في, في القرآن ولا في غيره وده القول الثالث أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في غيره يبقى نفى المجلس خالص بيش حاجة اسمها مجاز كل كلام حقيقة في موضعه وده اختيار شيخ الإسلام نتيمية واختيار ابن القيم وطبعا الشيخ هنا نسب للشيخ الشنقيطي بس هذا الكلام يعني ظاهر صنيع الشيخ الشنقيطي بخلافه ظاهر صنيع الشيخ الشنقيطي إنه هو يرى إن إن يعني المجاز في اللغة لكن ينفيه في القرآن هناك قول رابع بعى مشايات الشيخ لم يذكر هنا بالعكس قال انه لا حقيقة وإنما كل كلامه هو مجاز كل سواء في اللغة او في القرآن وطبعا في هذا الباب مزايا كثيرة جدا فوق ما تتخيل يعني، بس هذه يعني ايه يعني. إذا اذا الآن صار عندنا قول يقول ان الكلام كله حقيقة، قول يقول ان الكلام كله مجاز، قول يقول ان الكلام منه حقيقة ومنه مجاز، قول يفرق بين القرآن وبين أيه وبين اللغة. اللغة فيها حقيقة ومجاز، أما القرآن كله حقيقة لا مجاز ايه لا مجاز ايه فديت الأقسام الأربعة اللي موجودة عندنا أنا عايز بأوصل لك هنا فائدة عشان تفصل معاه للترجح سريعا وترتاح في هذا الزلد الفائدة بتقول ايه إحنا لما نيجي للجماعة اللي هم بينكروا وجود المجلس سواء في القرآن أو اللغة نجيب لهم الأمثلة اللي ذكرناها هلا ينكروها مش ينكروها يعني لما يقول لك واسأل القرية مش يقول لك واسأل القرية على الحقيقه لكن هيقول لك واسأل أهل القرية صح كده؟ بس مش هيسميها مجد هيقول لك هذه حقيقه ليه انتظر بس هيقول لك دي حقيقه ليه حقيقه قال لي ايه معنى الحقيقه قال ان الحقيقه هو اللفظ, اللفظ المو... المستعمل في موضعه قال قالوا اه اللفظ ليس له استعمال قبل ما يوضع في جمله اللفظ المفرد ليس له استعمال وكلامهم ده في الحقيقه له من القول لان طبعا انت تعرفوا لما ييجوا يتكلموا في علم البلاغه يقول لك ان الكلمه المفردة لا توصف لا بفصاحة ولا بإيه ولا ببلغة لنحوها إنما تصف إمتى لما تضع في سياق يبقى الكلمة لا يظهر لها معنى إلا في السياق لكن قارج السياق ما يظهرش لها معنى لذلك لما تقول تكلم أسد مفيش واحد بوفى اللغة عربيها يسمحها ووفى من داحة عن مفترس يبقى إذن لم يتبادر ذهنه وإن داحة عن مفترس وكل منع من ذلك القرينة الكولانية واللفة الطويلة دي كلها وقال لك ليه للفة الطويلة دي كلها هي من يتبادر في الب الحاجه اسمها نقطات يبقى اذا عايز يوصل لك ايه ان انا اللي هيسموه بعضهم مجاز هيسموه حقيقه لكن مش هينفرو ده لكن في بعض المسائل طبعا هم ضربوها للمثال المجاز وهي خطا يعني يقول لما وصف لا يريد ان ينقض تعرفوا اللي طلعت الكهف صح تمام الجدار يريد أن إيه أن ينقض قلقة الإرادة والجدار ما لوش إرادة ودمجيز عقل لأن أسند الإرادة للجدار ونحن ذلك نقول لهم لا, لا لا بل الجدار له حقيقه إرادة وده معنى حقيقي بدل نسبة المجاز ده خطأ بدل مش دخل معانى خلاص كده لكن باقي المعاني اللي ممكن بعض المعاني فعلا نخرك لكن في معاني تانية مش يبقى بن بن مش يبقى معنى كده عايز لك حاجة إني شخص الإسلام مش اللي مش على حقيقة يقول لك لا هيقول لك مرضي صح كده مش هييجي فيسأل أهل القرية فيسأل القلء ولا فيسأل القلء ولا فيسأل برضو إيه أهل القرية بس إيه الشيخ الإسلام ترى القامة يسموها حقيقة وغيوم من السنة يسميها مجلس فتنتبلك إذا يسميها حقيقة داي سميها إيه هيسميها مجلس تمام الشيخ برضو عندك شنقيتي اللي هو منع المجلس في القرآن هيقول لك آه دية في القرآن هنسميها حقيقة لكن خارج القرآن هنسميها مجلس يبا كأن الخلاف إيه؟ استلاحه إلا أنا أسميه حقيقة غير يسميه مجاز ولا يسميه غير مجاز يسميه أنا حقيقة خلاص كده؟ يبقى إذا صارت إيه؟ خلاف إيه؟ استلاحه يبقى كأن الخلاف استلاحه طيب إذا قال دفع شكر السلام من وغير وغيره إن هم يشنوا هذه الحملة الشديدة على من قال بالمجاز إنهم رتبوا على القول بالمجاز تأويل الصفات هم طيب حتى عند من قال بالمجاز لو أعمل شروط المجاز لن يتمكن من يتم لأن تأويل الصفات مخالف للحقيقة ومخالف للمجاز الصحيح خلاص يبقى مخالف للحقيقة ومخالف للي matched وللمجاز الصحيح يبقى احنا هنقول للخلصة في هذا الباب وده اللي أرى يعني نقول أنه ان اللي نرى أن الخلاف في هذا الباب استلاحي أن الخلاف في هذا الباب استلاحي فلا مشاح في الاستلاح ما لم يترتب عليه حكم ومخالف فلا مشاح في الاصطلاح ما لم يترتب علي حكم المقاد يبقى إذن يعني أنا أرى إن, ان المسالة الصلاحية ما بنرجحش فيه إنه ابنه عميل نقول الصلاح ابن الطيم ابن طيم ابن, ابن تيمية نقوله يسميه حقيقيا والصلاح غير يسميه مجاز على شروط كذا وكذا يبقى نقول سميه كذا أو لا تسميه بأن تعرفت الصلاحاته هذا خلاف إصطلاحي وده اللي يرجع عندي في المساله تمام <تصفيق> فبالتالي اما ان انت كلام شيخ الاسلام القيم قوي فعلا ان احنا نسمي كل هذه الاشياء حقيقه في بغض لان الحقيقه يا اللفظ اللي ايه اللي بان معناه في السياق فسميها حقيقه وده الاقرب وده اللي انا اميل ليه جاء واحد تاني سماها مجاز نقول له مش مشكله طالما اصلا مجازا المجاز على شروطك باين لنا القرينه وباين لنا العلاقه ان كانت قرينتك وعلاقتك صحيحه احنا هنسميها حقيقه وانت تسميها مجاز لا مش حافه لكن لو جيت لحاجة شروط المجاز مش متوفرة فيها وسميتها مجاز يقول لك لا هنا بقى في مشاحة وهنا في خطأ وهنا نبط الاصطلاحة ونبط الكلام خلاص؟ طب هل هل بردو قولهم ان هذا ما كانش موجود في عهد القرون الثلاثة الفاضلة يكفي لده فنقول لا؟ لان هذا مش متعبد به احنا مش متعبدين بتقسيم الكلام لحقيقة ومدياس حتى نقول اللي فيه سنة وبدعة وإلا لو عملنا هذا الراف يقول لك بالفقه بضعة والحديث بضعة وتقسيمات العلوم كلها بضعة لأنها لم تكن موجودة في مسئولة السياسة الفاضية لا يكفي لرد إيه؟ لرد الصلاح فلذلك اللي أمين له إن, أن هذه المسألة أرى أنها إن ضخمة ويعطوك أكبر من حجمها ومن ضخمها أو تعامل فيها سببها ان ترتب عليها مسألة باطلة فربها من باب رد الباطل وليس من باب أنها معنى اصطلاح باطل فبالتالي أنت لو أعملتها كمعنى اصطلاح صحيح بشروطها المعتبرة مفيش مشكلة لكن لو هترتب على المعنى ده بقى أنك تفتح باب التأويل وباب نفي الصفات وباب التحريف وكده لا نقول لك لا يبغنق الباب أولا فهذه الوجهة التي كانوا إيه يتعاملوا به لأن كثير جدا من الناس بنجدهم متشددة في هذا الباب دون أن يفهموا لإيه يفهموا المضمون لذلك أنت لما تيجي تحقق المضمون هتلاقي إخلاف صلاح لأن الشيطة السلامة المتائمية مش هينفي الصور اللي نحن جبناها، مش هينفيها مش هيجي في نحو قولك بل الأمير المدينة ولا قال اللي المدينه هو اللي مسك الفاس ومسك المسحه وهو اللي راح يبني ويعمل شايفني يقول كده لكن هيقول احنا ما قل بس عيج انت انت هنا سميته على الاصطلاح الاصوليين المجاز أو البلاغيين وهو يسميه حقيقي صح يبقى كانه الخلاف ايه اصطلاحي لكن لما يجي بنرتب على الخلاف ده نفي صفته لك لا ما عادش بقى خلاف الاصطلاح ده بقى خلاف حقيقي تمام يبقى إذا كان الخلاف باعمال شروط المجاز وعدم نفي صفاته الا بضوابطه يبقى ده خلاف لكن لو توصل به إلى نفي بقى الصفات ونحو عبد أخلاف حقيقه لذلك أنت مثلا هديجي في نحو قول, قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل في الحديث يقول يقول يا عبدي فلم تعودني قال يا رب وكيف اعودك وأنت رب العزة قال أقل أما علمت أن عبد قلت مرض ولو عدتني لو, لو عدتني لو وجدتني عندك يبقى نقول لك إيه مرضته نقول هذا مجاز نسبة المرض إلى الله عز وجل مجاز والمراد مرض عبد من عبادي بدأ اسم مجاز إيه مجاز عقلي. عقلي لأن الهنا التجاوز مش في اللفظه لكن في الإيه في الإسناد إسناد المرض إلى الله مجاز والمراد مرض عبد من عبادي طب إيه يقول لك يقول لك طب استنى أنت كده سميه تاويل سميه مجاز سميه حقيقه قل لك ايه دليلك قل لك هو معايا دليل اول دليل ان في قرينه هنا موجوده عندك ايه القرينه المشابهه اللي موجودة اللي هي قول ابا علمت ان عبد قلال مرض ولو عدته وجدتني ايه عندك طب ايه العلاقه لا مش المشابهه ده المشابهه فانت كده وقعتنا في الشرط ينفعش المشابهه ها ايه العلاقه يا شيخ ممكن لك تقول المحليه أن الله عز وجل كان عنده بعناياتي ورعاياتي على كيف أعلمها الله جل وعلا بعلمي وبسمحي وبصري صح كده؟ أو القرب وممكن تقول العلاقة السببية أو أن الله عز وجل هو الذي خلق العفد وخلق المرض ونحو ذلك كيف ممكن تقول أي شيء بأذي العلاقة؟ صح كده أنا شايفت؟ كيف بأي ذا نازي؟ يمكن إن انت, إيه؟ أن أنت تقول فمثل هذا الشيخ الإسلام يقول لك هذا حقيقة وغيره هيسميها هذا تأويل وبعضهم هيسميها هذا مجاز نقول لا مشاحط الاصطلاح بس المهم انك ما يطرطش عليه اله لكن لو اردت بقى كل صفه يقول لك في وكل نص أفادت التشبيه فأول ورم تنزيها تقول استنى انت كده قلبت المجاز المعروف وتراه ده صر خلاف ايه خلاف حقيقي يبقى المجاز إذا كان بشروطه المعتبرة في خلاف اصطلاحي وأما إذا اختلت شروطه فهو خلاف حقيقي وليس خلاف يا مشايخ الاصطلاح ويبدا خلصت المسألة وده تحقيق عندي هذا الباب في الحقيقة حتى يعني لا نتجاوز فيها أكثر مما كان وعلى كل الأحوال هذا المبحث يعني أدخله الأصوليين وهو نشأ بينهم والأصل إن علم البلاغة وعلم الأصول نشأ في كنف الاعتزال وفي كنف أهل البدع يعني أقصد علم الأصول بالطريقة الكلامية وإنك بدايته كانت مع يعني شافع عليه رحمة الله كمناهل السنة لكن على كل الأحوال مش معنى إن هم أخطأوا في بعض الأقوال أو إن هم اعتقادهم خطأ إن إحنا نترك الأشياء الصحيحة اللي هم جابون، صح كده؟ لذلك علم البلاغة نجده نشوف السبعة وثلاثمائة نفسه يستعمله وغيره يستعمله ورغم إنه شقيق في كنفهم والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل قال صدق كأ وهو أيه فلا يمنع إن أنت تقبل الحق إن كان معه هي مش عارف كان معه شيء من الباطل وهذه مش عارف مسألة بنودزم بها الجماعة اللي هم دايما إيه بيدعوا بال الواحد ورحوها نحن ننزل بهذه المساله ونحوها نقول ما رايكم في علم البلاغه هل تقبلوه ولا تردوه يقول لك ما قبلوه مشايخ جسر يقبلون نقول كيف تقبلوها نشا اصلا في كنف المعتزله يعني اشهر من الف في هذا المبكر المعتزل ونقول لهم مثلا ما رايكم في العقيده الطحويه يثنوا عليها اشد الثناء وحتى الشيخ الالباني نفسه تقول ما رايكم في ان الشيخ الالباني وبعض اهل العلم انتقدوا عليها مسائل وهذا في باب الصفات كيف ينتقدوها وكيف تسنوا عليها؟ فنقول آه نحن لم نسن على البلاء التي فيها وإنما أصنينا على الخير واستصنينا فيه واستصنينا. خلاص إما تطبقه في كل مسألة أو عمموه على كل مسألة ما هذا كده يصير إيه يصير تناقض يعني والله المستعان. طيب إذا المهم كده احنا انتهينا الآن من تقسيم الكلام للحقيقة ومجاز وعرفنا تقسيم المبحث كامل فيها وإن شاء الله الزج المرجعية نقف بإذن الله على تقسيم جديد للكلام من حيث الط... من حيث طلب الفعل أو طلب الطرق ونقسم ساعتها إلى أمر وإيه. ونه ودي ان شاء الله موضوعنا القادم انك تفعل هذا القدر يقول سبحانك اللهم وبحمدك انشر الا اله الا انت استغفرك اللهم توب اليك والحمد لله رب العالمين